وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرف سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم وإني أعلم بحمده ولكن لا تفقه نتسليحهم إنه كان حليما وفرا وإذا قرأت القرآن دعنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حتى بمسترى ودعنا على قلوبهم أكنة أن يف وإذا بَكَوْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدهُ وَلَوْ عَلَى أَدْبَارِهِ النُّفُورَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْمِعُونَ إلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَدْوَاءٌ وَإِذْ هُمْ نَدْوَاءٌ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُ أَنْ تَتَّبِعُونَ إلَّا رَدُّ الْمَسْحُورَةَ انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوسون خلقا جديدا